يَوْمَ يَأْتِي لَا تَتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَثِيرٌ وَشَهِيبٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَلَوْنُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا فبالجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور فلا تَكُفِي مِذِيَةٍ مِ يَعمُدُهَا أُ مَا يَعمُدونَ إِلَّا جَمَا يَعْبُذ آب أُهُم مبل وَإِن لَموُّوهم نَصُبَهُم وَإرَ مَقُ ولپ چین ول سب پتو نفی شکیری و این پل مل پیم اب بما يعملون قبير فاستقم كما أمدت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من اللهم من اولياء اتمم لا تنصرون واقم الصلاه قرفا نهارا وجلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكران الذاتين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 اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهذك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولی دل کو چکل نیو ناسی اجم وکم کل گیم پی بوج في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على متانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ لَمْرُ كُلُّهِ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِقَافِلٍ عَمَّا تَعْمَنُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف چلچی چیل مو نار بی اللہ نوشو نئی کا سو شیمار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 ہ عليك كما چم محا ادو من قبل ادو ن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 نحن عصبة إن فِي لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما